رده ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها أبدا الرضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه